علمنا يا طفل الأقصى أن نرقى مثلك للقممي علمنا يا طفل الأقصى أن نرقى مثلك للقممي علمنا كيف ودى المقلاع دواء يشفي من صممي علمنا علمنا علمنا, علمنا ما أجمل من طفل النادى أرض إسرائيل في داه دمي ما أجمل من طفل النادى أرض إسرائيل في داه دمي يكتب في, في غزّة بإباء درس في الصبر على الألم يكتب في غزّة بإباء درس في الصبر على الألم درس في الصبر على الألم علمنا علمنا, علمنا, علمنا علم يا خيل صلاح الدين أما قطفح الكيل فلا تنمي يا خيل صلاح الدين أما قطفح الكيل فلا تنمي ولأقصا طبلاً الأولى يرنو للروضة والحرام ولأقصا طبلاً الأولى يرنو للروضة والحرام Öğle Öğle Öğle Öğle Öğle Öğle Öğle Öğle Öğle Öğle Öğle Öğle Öğle Öğle Öğle سامينا علمنا علمنا علمنا قومي يا امه عدنان من مثلك يرعى للذمم قومي يا لنا كانت والمجد لنا منذ القدمايات النصر لنا كانت والمجد لنا منذ القدم والمجد لنا منذ القدم علمنا, علمنا علمنا علمنا علمنا يا طفل الأقصى أن نرقى مثلك للقمم علمنا يا طفل الأقصى أن نرقى مثلك للقمم علمنا كيف غدا المقلاع دواء Qasman ya, alimna, Qasman ya, tüyra babilin, lan yinfana فرمي بحجارة سجيل وأعيدين أخوة معتصمي قسما يا طير أبابيل لم ينفعنا دمع الندمي فرمي بحجارة سجيل وأعيدين أخوة معتصمي وأعيدين أخوة معتصمي علمنا يا طفل الأقصى أن نرضى مثلك للقمم علمنا يا طفل الأقصى أن نرقى مثلك للقمم علمنا كيف غدا المقلاع دواء يشفي من صممي علمنا علمنا علمنا, علمنا